أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون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 فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان من سلالة من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 ثم خلقنا النقفة علقة فخلقنا العلقة مغوة فخلقنا المغوة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالطين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعسون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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من قور سيناء تنبت بالطبئ وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نشطيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولم شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هم إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب بِنَصْرِ بِمَا كَذَبُوا فَأَرْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فاسلك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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّتْ عَيْنِي بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ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 كلون منه ويشرب من ما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسون. أيعيدكم أنكم إذا ثم كنتم ترابا وعظاما أنكم خرجون هيا تهيا تلما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بما إن إِلَّا إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل لهم ثآء فبعد للقلب الظالمين ثم أنشأ من بعدهم قرون آخرين.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 فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلقان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمتهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 دون ما آتوا قلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 تَأَذَّا تا أَخَذْنَا مُتَرْفِيهم بِالعذابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُم مِنَ اللَّه لَتُصْرُونَ قَدْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ نُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتَبَرُونَ أَبَا أَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَم لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ كِرُونَ أَم يَقُولُنَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ التَّبَعَ الْحَقَّ وَأَهَمَّ أَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْأَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ عُرْضُ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازطين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستطيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ غُرٍ لَلَتْلُوا فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعضلون بل قالوا مثل ما قال قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا عظاما أ إن لم بعث نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلم سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَالَّذِي رَبَبْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قُر ربّ إما تريني ما يُعَدون ربّ فلا تجعلني في القوم الظالمين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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وَمِن وَرَائِهِمْ دَرْزَهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا هُمْ فِي خَفِيِّ الصُّورِ فَلَا أَنَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ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 bena amanna farfir lana warhamna wa anta hayrur rahim fetakhazhtumhum sikhriyyan hatta zikri kuntum minhum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 قال وَلَا إِلَّا بِسُمَّا إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق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 إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر مرحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم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 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخلكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفر رحيم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 كُبِشُّهَدَائِفَؤلَا إِن كَنتَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ولولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَلَا يَأْتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُنْ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيسات للخبيسين والخبيسون للخبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن طيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم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 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 أو آباءه، أو آباءه، أو آباءه، أو آباءه،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 ولا تكرهوا فتياتكم على البر اذا اردنا تحصن لتبتوا عرضا الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراهه وسر الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومبعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض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 نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فيضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم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 Rjalullātullihi imtijāratu, alla bay'un zikri-llāhi ve iqām-i salat ve ita-i zākati, kafun yaman, tettakalbuh-ihi ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فالله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الضمآن ماءا تا إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر يَوْشَاهُمَا وَجْمٌ مِنْ سَمَئِهِ مَجْمٌ مِنْ سَمَئِهِ سَحَابٌ غُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَأَغْبَضُوا إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ فلم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه فالله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض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 ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فقد أنزلنا آيات مبينات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 وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرقون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين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 فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا ضاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأباهم النار ولبئس المصيد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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعطينون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وليد يرى الله الذين يتسللون منكم ليわざ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ألا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَطَارِقَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَمَّا يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَفِّيُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِينَ أَزْلَلْنَا الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد تره تقديرا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 وقال الذين كفروا إن هذا إِلَّا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا الرحيم يَقُولُ الْمَالِ هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَئِنْ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَبْلُ الْقَائِلِ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لَكَ الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجني من تحتها الأنهار ويجعل لك غصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 لا تدعوا اليوم سبرا واحدا وادعوا سبرا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الكلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا Lهم فيها ما يشاؤن خالدين كان على ربك بعدا مسؤولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَئِ أَمْ هُمْ ظَلُّوا وَالَّذِينَ سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَمْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن جُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُلِكَ وَكَانَ قَوْمًا ضَالِّينَ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 وما أرسلنا قبلك من المُسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعل بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وكان ربك بصيراً. صدق الله العظيم.